فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل ن ظ ا ر ة و ا ل ن ظ ا ر ة من النذير مصدر لفعل أ ن ظ ر ينذر إ ن ذ ا ر ا و ن ظ ا ر ة ب ا ل ذ ا ء المعجز وهذه ا ل م ن ز ل ة م ز د و ج ة الفعل في قلب المؤمن أ ي أ ن من ح ص ل ه ا كانت له صفتان صفه في نفسه ل ا ز م ة غير م ت ع د ي ة و ص ف ة منه لغيره م ت ع د ي ة غير لازمه و ب ي ن ذلك وتفسيره وشرحه بحول الله كما يجب ف أ م ا ا ل ص ف ة ا ل ل ا ز م ة من النظاره فهي أ ن ه يبلغ العبد في طريق التقرب من الله عز وجل وفي طريق ا ل م ع ر ف ة به والسلوك إ ل ي ه يبلغ أ ن يشعر في قلبه بالوجل وبحال النذير كلما ذكر الله عز وجل وذلك يورثه خوفا وحزنا العين منه ت د ن ع ه والقلب منه يسكن ويطمئن و ز ي ا د ة في البيان أ ق و ل بحول الله إ ن المسلم حينما يتدبر حياته و أ م ر الدنيا و أ م ر الكون ويبصر بعين ا ل ب ص ي ر ة أ ن خ ا ت م ة الدنيا جميعا سماء وان مال آ العيش والنعيش إلى نهاية مهما رغض و م ه ان ع و م هذا م ا عاش وطال فناء عمره فإنه إلى وإلى نهاية وأن إلى فإنه نهاية ه الفناء ليس بقاض قضاء ك ا م ا على وجوده و إ ن م ا ينقله من ط ب ق ة من ا ل ح ي ا ة التي هي ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ى ط ب ق ة أ خ ر ى من ا ل ح ي ا ة التي هي ا ل ح ي ا ة الاخرى أ خ ر ى و ل ا ل أ أسكن وأشب لأن بها الحساب و بها العقاب نعوذ بالله من العقاب و بها الجزاء إ ن خيرا فخير و إ ن شرا فشر نعوذ بالله من الشر فمن يعمل مثقال ض ر ة خيرا ي ر ى و من يعمل مثقال ض ر ة شرا ي ر ى حينما يبصر ا ل ع ب د هذا يبصره يعيشه وجدانا ولا يستطيع أ ن يفارقه بالليل أ و بالنهار ف إ ن القلب آ آل ن اذن ي ن ت ك ل إ ل ى ما سميناه قبل في م ن ز ل ة من المنازل ا ل س ا ب ق ة ب م ن ز ل ة ا ل غ ر ب ة يشعر و ب غ ر ب ة بغربة, بغربة الايمان في هذه الدنيا و ب غ ر ب ة ا ل ح ي ا ة مثل هذا العيش الفاني ينتظر لقاء ربه ولقاء محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصحبه لا يقع ب ق ل ب العبد مثل هذا إ ل ا إ ذ ا حصل هذا المعنى الذي ب ك ر ن ا ه في ب د ا ي ة الكلام م ن ز ل ة النظر فيشعر انه أ ن مخاطب بالنذير والخطاب بالنذير يورث القلب خوفا خوفا من المولى جلت قدرته إ ن ا نخاف من ربنا لو منحبوسا قمطريا ر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ض ر ة وسرورا إ ل ى آ خ ر ما قال عز وجل والعبد الخائف الذي أ ص غ ى إ ل ى النبي فكان من المنذرين أ ص غ ى إ ل ي ه وشعر به وعمل به هذا العبد الخائف لا يسلك إ ل ى ربه إ ل ا بطريق الحذر الحذر يعني ا ل إ ن س ا ن رجبا الحذر يحذر أ ن يزيغ عن منهج الله ويحذر أ ن يزل عن صراط الله ل أ ن قلبه مملوء بالنذير ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خاف أ ز ل ج ومن أ ز ل ج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه من خاف ولا يخاف الا من عرف النذير وتذوقه وادركه فاذا خاف ازلج و ا ل إ ج ل ا ج السير بليل ا ج أي خرج مكافرا بليل ب ا ل إ ج ل ا ج أ و ب ا ل د ل ج ة وهي الظلم وهذا التعبير النبوي اللطيف العجيب والحديث ل ل م ن ا س ب ة صحيح ا ل ا س ن ا د هذا التعبير ا ل إ ج ل ا ج أ ج ل ج فيه من ا ل ل ف والجمال كثير ل أ ن ه يصور ح ر ك ة ا ل ع ب ا د ة لدى المسلمين على أ ن ه ا سير أ ن تعبد ربك بالليل أ و بالنهار ف أ ن ت سائر إ ن كنت عابدا بالليل ف أ ن ت مدلج و إ ن كنت عابدا بالنهار ف أ ن ت شارب بالسين فالشارب كلاهما بمعنى سير بليل والشارب سير بنهار وكلاهما ا لفظان يعبر ب ه ن ا عن العبد الذي ر أ ى ما ر أ ى من أ م ر الله عز وجل م ش ا ه د ة ق ل ب ي ة ب ص ر ي ة ن س ب ة إ ل ى ا ل ب ص ي ر ة فجد السير يسير بالليل عسى أ ن ي ب ر ك في الصباح ويسير في الصباح عسى أ ن ي ب ر ك بالليل لا يكون القلب على هذه الحاله الا اذا استيقظ على نذير الشاهدون في الدنيا عن باب الله كثير نسال الله لنا ولهم ا ل ه د ا ي ة ف إ ذ ا أ ي ق ظ ه م نذير ا ل ر ح م ة فزعوا و ا ن ف ز ع ي و ر ف القلب ر غ ب ة و ش د ة س ي ر خوفا من أ ن يدركه آ ت ا م ما كان عليه من ذنوب س ا ب ق ة يسارع في الخيرات ويجري في طريق الخير رغبا ورهبه ح ت ى أ ن يكون م ن ا ل ر ض ي ن المرضيين هذه الحال قلت إ ن م ا تقع بالقلب الذي لامسته ا ل ن ظ ا ر ة فهي منزله ل ط ي ف ة ولذلك كان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخاطب العرب أ و ل ما يخاطبهم ب ا ل ن ظ ا ر ة ل أ ن إ ي ق ا ظ القلب بهذا المعنى أ ن ف ع له و أ ن ج ع لمرضه و أ ش ف ى لدائه ولذلك كان من أ و ل ما نزل من ا ل ق ر آ ن قول الله عز وجل يا فأنزل. قال المفسرون حينما نزلت هذه ا ل آ ي ة خرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ص خ ر ة الصفا صفا و ا ل م ر و ح حجره ك د ي ا وهي كذلك بالعرب ي ة أ ي ض ا التي إ ل ى جانب زمزم والكعبه فصعب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجعل ينادي بطون قريش يعني أ ف خ ا ذ ق ب ي ل ة قريش يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان حتى اجتمع إ ل ي ه رؤساء الناس وعامتهم وكان من بينهم عمه أ ب و لهب صاحب ا ل ق ص ة المعروفه فقال لهم يا معشار قريش لو ح د د ت ك م أ ن خيلا توشك أ ن تغير عليكم ل ب ط ن هذا الوادي أ ك ن ت م مصدقين قالوا ما جربنا عليك من ك ر ك قال ف إ ن ي نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال اتعيش ل أ ب و لهب ل ه ذ ا جمعتنا فسب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له تب ا ل ن ش فنزل قول الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وسب إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة أو ه ل ن ت أ م ن أ ل م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قبل ان يكون نذيرا ل أ ن النظاره خويس هو خطاب الله بالوعيد يعني ب ا لا ي ا ل ك يا جهنم العذاب ا ل ع ط ا ن هذا معنى النظاره ب ا ل خ و ي س والوعيد فخطاب الله عز وجل جاء بالوعيد و أ ي ض ا قبل ذلك جاء بالوعد وهو الخطاب ب ا ل ب ش ا ر ة اي ب ا ل ذ ن ه و ب ا ل ر ح م ة و ب ا ل م غ ف ر ة وصح في الحديث الصحيحي القدسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ك ا ي ة عن ربه ورحمتي سبقت غضبي خليل ا ذ ن جاء النذير مفردا في مثل هذه الايه آ ي ي ة ا المدفر الأصل كذا القرآن العظيم وإنما قال له ومثل هذا كثير في القرآن إصراب النبوة ولم يقل له على له تأنزل ومثل قمت قم معهود قم بالنظام فبشر في تبشر كثير عنه عنه يعني هو أو إ ن م ا أ ن ت منذر ولكل قوم الان و ا ل ع ج ي ب أ ن إ ن م ا هذه تستعمل أ ص ل ا في ا لغتي ل للحصر أ ي ك أ ن ه قال له لا و ظ ي ف ة لك يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا إ ن ذ ا ر الناس كيف وهو بشير له أ ي ض ا كيف وهو بالمؤمنين رءوف رحيم ذلك أ ن المخاطب بالعلاج حينما يكون القلب قد غرق في الذنوب و ا لا و و ح يستطيع ا ل إ ن ف ك ا ح انما ينقذه من غرقه مثل هذا الخطا العرب أ ن ا إ ذ ن كانت أ م ة غرقه في الضلال كانت م ف ا د م الكفر قد غلفت القلوب و ران ع ل ي ه ب ر ا ن بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الران الذي وصفه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا التكلف الذي ي أ ت ي من الغرق في الشهوات والذنوب كان حائلا وحاجزا دون سماع خطاب ا ل ب ت ا ر ة فلا يستطيع آنئذ ا ل إ ن س ا ن أ ن يتخلص من و ع ن ه وغرقه إ ل ا ب ا ن ت ش ا ل قوي يزعزعه ويزلزله من الطين الوحي ا ل ن س ن الذي لزق به جسمه إ ل ى ر أ س ه سجل ا زلزال زلزال ن ف س ل اني لكم نذير بين يدي عذاب شديد هذه هي ا ل ك ل م ة التي قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ما أ ع ل ن ا ل د ع و ة بينما نزل عليه قول الله عز وجل إ ق ر أ كان يسر بدعوته إ ل ى الله ي ق سرا المثل ناجى بذلك أ ب ا بكر وناجى زوجه خ د ي ج ة رضي الله عنهم اجمعين وناجى الخلاصه من أ ص ح ا ب ه ا ل أ و ا ئ ل وبعضهم يناجي ب ا ل د ع و ة بعضا لا يحل أ م ا وقد نزل يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهزر ولا ت م ن فاستكثر ولربك ف ص ب ر إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت فقد تجرد سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من س ر ي ة ه و خ ر ز من ثيابه التي تبثر بها ي ق و ل و ن في سبب نزول ا ل آ ي ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما كان ي أ ت ي ه الوحي في ب د ا ي ة ا ل أ م ر كان ينزل عليه البرد من الهلع والفزع فيقصد خ د ي ج ة وقال لها حينا زملوني زملوني فنزلت وقال لها حينا بسروني بسروني يعني زملوني المزمل وقال لها فلا بالعنى له يا أيها بسروني فقال الرحمن هم آخر بطيوني بطيوني المدسر وفيها فوائد عجيبه ايها المتدثر المتغطي ا ل م ل ت ح ف بفراشك بدفئك بسكونك اخرج للناس ب ك ل م ة الحق هذا المعنى العباري يعني ل ل ي ي ت خ د ل ط ر ي ق ا ل ع ب ا ر ة كما يقول علماء أ ص و ل ا ل ش ع ن ي كان ناخذوه من اللغه مباشره اما المعاني ا ل د ل ا ل ي ة فلا حد لها ولا حصر إ ش ا ر ة و ا س ت ج ل ا ل ا فسواء كنت متذكرا ب م ل ا ء ة أ و لحاق أ و لم تكن فخطاب الله متوجه عليك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يا أ ي ه ا ا ل م د ك ر قم ف أ ن ذ ر وكلنا م ت د ك ر م ت د ر و ن ب د ف ء ا ل س ل ا م ة من كلام الناس و أ ذ ا ه م ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من م خ ا ل ط الناس ويصبر على أ ذ ا ه م خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أ ذ ا ه م كالذنوب ف ل ن دخل س ق ر ت ه هذا هو المدثر يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر ديننا ي أ ب ى علينا هذا ديننا عمار بالمعروف نهاء عن المنكر ويحملك ان تصبر على ا ل أ ذ ن إ س م الاجتماعي ع ل ل ا ت ل ع ا ر تخبر علامه ل أ ن ك قمت بالنظاره لما لحقتك أ ل ف ن ه الناس اما وقد قلتها فانتظر أ ن تكلم فيك سلبا وانتظر أ ن تؤذى في عرضك وفي دينك وباشياء ن و ب أ الله أ ع ل م بها ولربك فاصبح مقام لا يناله إ ل ا من حصل الخوف من رب العالمين في قلبه تفردا ً وتفريدا ً يعني الذي يحصل مثل هذا المعنى الذي حصل توحيد حقيقي بقلبه لله تفرد وتفريد تفرد الخوف بقلبه يعني لا خوف بقلبه إ ل ا خوف الله تفرد الخوف بقلبه خوف واحد والخوف من الله عز وجل وتشريدا أ ي أ ن ه ي و ح ب الله بخوفه ذ ا ت وهذا شربه معنى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي الوبيته ختم ا ل ق ر آ ن قبل قليل من الذين خرقوا بقول الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينظروا به هذا بلاغ بلاغ للناس أ ي ا ل ق ر آ ن كل ا ل ق ر آ ن هذا إ ش ا ر ة إ ل ى هذا الكتاب المنزل كما في قوله عز وجل الاسلام ي ن ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فذلك ذلك هذه ا ل ع ب ا ر ة التي هي إ ش ا ر ة للبعيد تدل على علوم ش أ ن ا ل ق ر آ ن و ر ف ع ة منزلته ل أ ن ه كلام الله والله علي عظيم وهذا هذا ا ل ك ا ل ذ ي يدل على الاسم ا ل إ ش ا ر ة ه ذ ا ل ل ق ر ي ب س ل ع م ي ن في ا ل ق ر آ ن م ن ك إن كنت م ب ل غ ا أو م ب ل غ بلاغ قائب م ي ن في ا ل ب ل ا غ ن في ا ل م س ل م ش ت ر ك ا ل د ل ا ل ة ي ع ن في ا ل م س ل م ع ن ف و ا ح د ب ل ا غ ي ع ن ي في ا ن و ل هذا ب ل ا غ أ ي بلاغ من ا ل ل ه و س ل م ي ا ن خبر و ا ل م ن ا ل ل ه كذا وكذا وكذا هذا فهو قريب منك هذا للتقريب والتحديد أ ي ض ا والمعنى الثاني بلاغ بمعنى تبليغ بمعنى مصدر متعد إ ل ى م ع و د ه ذ ا بلاغ من الله أ ي وجد عليك إ ن كنت مؤمنا به أ ن تحيله على أ ن ه بلاغ أ ي أ ن تقوم بتبليغه ب ل على ذلك لأن هذا المعنى بلاغ بمعنى للناس هذا تبليغه غريبة ولكنه في ا ل ق ر آ ن واضح في انس اخر يفسره و إ ن م ا يفهم القران آ ن أ و ل ب ا ل ق ر آ وذلك قول اولا ل ل ه عز ج على ل س ن محمد ب ن عبد ا ل ل إلا بلاغا من الله ه من و ر س ا ل إلا تبليها لا ا ت ه أي ي ن ج ي يعفيه يكون ه الله الله الله ورسالاته ولا إلا مبلغا إلا بلاغا حساب عن من من أن عزيز فاذا بلاغ وتبليغ ما م ض م ن ه ولينذروا به نذار وليعلموا انما هو إ ل ه واحد وليذكر اولي ا ل ب ا ب كيف تحصل الذكرى كيف تحصل ا ل ي ق ظ ة و إ ن م ا اليقظه, اليقظة ذكرى ن ذ ل ل ا ف ن ا ء ل ا ع س ش ا ر ب صفيق استيقظوا لنداء الرحمن لنداء ا ل ا خ ر ة لنداء الدين يتذكر كيف يتذكرون وليذكر اولو لذات يتذكرون بالعلم بالعلم ب أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله وهذا العلم إ ن م ا يكون مؤثرا إ ل ا جاء من باب النظر وجاء ذلك مرتبا ب ف ك ل عزيز ولينظروا به وليعلموا انما هو إ ل ه واحد وليذكر اولو لذات تركيب رباني عجيب الخطاب إ ن م ا ي ت أ ث ر به الناس إ ذ ا حمل هذا المعنى ومن ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و اجتمع إ ل ي ه تمتعا ل ل أ ص و ا ت طلبا ل ل أ ن غ ا م أ و طلبا ل أ ي م ع ر ف ة من المعارف ا ل أ خ ر ى ل غ و ي ة أ و ت ا ر ي خ ي ة دون أ ن يكون معنى النظاره هو المقصد الاصيل من ذلك فلن يستفيد شيئا من كلام الله عز وجل هذه ا ل ف ر ش ة ا ل ا و ل ة التي تفطر بها الدين في خلق العمل هي فرشه النذير والنضاره يا أ ي ه ا المزمل و م الليل إ ل ا قليل خ ر ج أ و ل ا من حرسه لينادي ربه ثم اخرجه بعد ذلك إ ل ى ا ل ن ه س بالنظاره وخاطبهم بذلك ت أ ل م كما قلت على ص خ ر ة الصفر القسم الثاني من هذا المعنى يعني قلت في ا ل ب د ا ي ة النظاره م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة لها معنيان أ و هو معنى واحد في صنفين الصنف ا ل أ و ل كما ذكرت يقع ذلك المعنى بالقلب قلب يلتكون يعني, يعني قلب من أ ه ل الخوف من الله عز وجل ل ه ولا يخاف الله إ ل ا من قدر الله قدره حق قدره وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ن ر د جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه و إ ن م ا يقدر الله حق قدره من, عرفه. من عرف رب العالمين ليس ا ل م ع ر ف ة ها هنا بمعنى المشاهده ا ل ن ظ ر ي ة ا ل ب ص ر ي ة كلا لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ه ا ل أ ب ص ا ر س ن ه و إ ن م ا ا ل م ع ر ف ة التي تقع بقلب العبد المشاهد ل أ ن ع م الله و ل آ ل ا ئ ه ولجلال سلطانه في السماوات وفي ا ل أ ر ض فتقع ا ل ر ه ب ة آ ل ا ن اذن من سلطان رب الكون ورويت عن بعض أ ه ل علوم ا ل ط ب ي ع ة ش ي ان م اقرب ب في مطويات شكاعة هذا الكون والسماوات بينين والسماوات أن أ المجرات إ ل ى م ج ر ة هذا النظام الشمسي الذي نعيش ب أ ر ض ه تبعد عنا ل خ م س ة عشر أ ل ف مليون كان ضوئيا كما يعبرون يعني الخيال يستحضر يستطع أن النسافة البشر حاول لو لم و ي ق و بمستاصل ف مليون س ن ة ض و ئ ي ة هذا ن ق ي ا س المسافات ا ل ف ي ز ي ا ئ ي ة في هذا العصر ا ل س ر ع ة ي ل ض ر ب حاله متى تشعل قرص البولار وتشعل الضوء حاله الوقت كي يستغرق من الذي تدير طبعك على قرص البولار وتشعل البولار وتش لا البول. تستطع تحدث بهذه ا ل س ر ع ة ا ل ه ا ئ ل ة ا ل ع ج ي ب ة تقاس المسافات بسنوات سنوات يعني يوم بعد يوم بعد يوم حتى تمام س ن ة والضوء يجري ك م خمس س ا ت الف ل مليون س ن ة ضوئيه ذ ه القلب ل ي ر يصاب بالالعاب أ ن ا أ ت ع ج ب ل أ و ل ئ ك العلماء من ا ل ق ف ا ن أ و من المسلمين الذين طبع الله على قلوبهم يدرسون هذا ولا ه ا ت ب ي ه شيء عجيز ويقولون إ ن هناك ثقبا سوداء دعم أكذا ي في الفضاءات البعيد يمر إ ل ى جانبها الكوكب من اجل ا ل أ ر ض عشرين مره ة ل اضعاف م ض ا ع ف ف إ ذ ا قرب من هذا الثقب دخل اي د لا يدخل ي ا ي لا يدرس كون ل ب د أ ا ل خيال ي ل ب ش ر و ل ا ه ا ك ا ش ف المساء و ه ذ ا ا ل م س ا ء و ا ل م ا غ ي ن ل م س ا ء والمساء والمساء والمساء و ا س ا ء ا ل م س ا ء و ا ل م ا ء و ا ل م ا ء و ا ل م س ا م ن ا ل م س ا ء ب ي ن م س ا ء و م س ا ء و ا ل م س ا ل ل ه حق ء ب ر ه و ن ر م س و ا م ي ع ا ل م س ا ء ه ي و م ا ل ق ي ا م ة و ا ل س م ا و ا ت م س ا ء و ا ل م س ا ا س م ا و ا ت ع ل ى ا ل ج م س ل م ط و ي ا ت ب ا ل ي و ا ل م س ا و ا ل م س ا ل م س ا ء ا ل ذ ك ر ء و ا ل م س م س ا ء و ا ل م س والمساء ل م س ا ء ل م ا ل م و ل م ا و ل م س ا ء والمساء والمساء و ا ل م ا ء ل م س ا ء لهذه الآن ولكن س ح ه ه ذ ا ا ل و ل ك ناخذه ل ع ب ر ة ما ي ح ن فيه ا م ا ينبغي أ ن يقع بقلب العبد من النظاره ام واحد تشجيه يعني كيفاش رب العالمين اذكر ا ل أ ر ض م ز ا ن ي السماوات اشروا الى الارض إ ن هي إ ل ا ذ ر ة خ غ ي ر ة ض ئ ي ل ة س ا ئ ل ة في بطن بعض م ز ر ا ت السماء الدنيا يعني ن ق ط ة ض ئ ي ل ة جدا ب ا ل م ق ا ر ن ة مع السماء الدنيا لكن ماذا يدرسون لان الكون او ا ل ت ي ا ه المعاصره او علم الفلك المعاصره ماذا يدرسون يدرسون بطن السماء ليس ا ل س ن ة هم لا يعرفون ا ل س ن ة يعني اللفظ بالنعل ا ل ق ر آ ن صحيح عند المخابرين ب ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة و ا ل ل غ ة الانجليزيه او العالميه ولكن ما هو ا ل س ن ة ا ل ت ي تتكلم ن ا ل ق ر آ ن السماء ا ل ه م القران معنى غيبي ل ي س ب فضاء ولا ك و ا ت ب ولا مجرات هذا الذي يسمونه هم السماء هو القشد الجنسي ل ف ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما ل ش ا ج ع ل ن ا ا ه أي ج ع ل ن منها ا هذا ي ر الأليق لا ي وفي د شيئا الشياطين يرى يضربون ما الملائكات بالمجمع بالبشيء منها؟ منها نأخذ ت ر ج م ا ل ش ا فإذا هذا الذي ط ي ي ن سنه م و في علوم ع ل م ا ا ص رسول ة م ا ه ا الله ا ن و بطن السماء ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهي ط ب ق ة م ج ه و ل ة ا ل ط ب ي ع ة م ح ر و ص ة ا ل ج ب ر ا ن لها بابها وابوابها الشياطين كانت تقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهاب الرفض كانت لها مجال ا ل س م ا ء ومحمد ا بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ق ص ة المعراج كما هي في الصحيح من الحديث ركب البراق ومعه جبريل فطرق جبريل الباب وقالت ا ل م ل ا ئ ك ة حرص السماء الدنيا من قال جبريل قال ومن معك قال محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالوا أ و أ ر س ل إ ل ي ه قال نعم ففتح لهم وكذلك إ ل ى السماء ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة و ا ل خ ا م س ة و ا ل س ا د س ة حتى ا ل س ا ب ع ة ذكرت العقول تحار في تخيل م س ا ف ة م ن م ج ر ت إ ل ى مجره يعني ان و م ج م و ع ة ك ب ي ر ة من ا ل أ ن ج م و ا ل أ ن ظ م ة ا ل ش م س ي ة إ ل ى م ج م و ع ة ك ب ي ر ة من ا ل أ ن ج م و ا ل أ ن ظ م ة ا ل ش م س ي ة وفي سماء الدنيا ملايير كما قال إ ن م ا نروي ما قال اهل العلم علم ا ل ط ب ي ع ة وعلم الفلك اذا كانت المسافات بشكل فظيع الاصعب و ا ل أ ب ع د عن ا ل س خ ي ل فما بالك بالسماء الدنيا ن د ف ع ه لكن هذا الجمال ب ه ن ا ل سماوات ذلك وسماوات ا ل و م ط و ي ه ا في ا ل ي ع و م ن ط و ي السماء ك ط ي ا ل سجل ل ل ك ت ب ك ط ي ا ل سجل ل ل ك ت ب سجل النيل ت كانت ك ا فرنك يجب ان ل يكون ه ن ا ل سجل الرحمن جل وعلا حينما عرف ّ بنفسه في القرآن عرّف بنفسه القرآن وبذاته جل وعلا بهذا المعنى بمعنى ه ذ ا ا ل لمعنى كونه سلطان ا ل س ن و ا ت قاهر ا ل أ ر ض وقاهر السماء خالق كل شيء سبحانه وتعالى و جل وعلا وبذلك عرف نفسه لمحمد بعبد الله وكذلك صار محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام يعرف الناس بالله الذي عرفه من كتاب الله فوقع الوجل بقلب من امن ووقع الكفر والعياذ بالله بقلب من انكر ويستحق المنكر على اذن ان يعذب فعله لان القران عرض عليه بهذا المعنى وعرض عليه بهذه الصفات وانذر قبل ان يبشر وفزع قبل ان يطمئن فلم يفزع وهو يرى ويسمع عجيب قلبه حذر إ ذ ا وقع هذا بقلب العبد فلا يملك الان اذن الا أ ن ينتقل إ ل ى ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من معنى النظر وهي أ ن يقلق قلبه على الناس القلب مليك ولي محلوع على رسول كي يجعل بني خطو من آجر فيتحرك بهاجس في النظاره يجري هنا وهناك ك أ ن م ا يرى الناس يساقون إ ل ى النار فوقا فيشفق عليهم كما ا ش ف ق على نفسه وكذلك كان ف ي ي د ن ا ونبينا محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه ذ ا ا ل م ث ا ل العجيب ص و ة الله حاله وحال الناس كمثل رجل أ و ق ا د ن ا ر ا حال واحد الرجل حرق جبليل أ س ر ح ه بعاميتنا حتى ي ص ب ح أ ك ث ر له ج ن ا ل يا عزيز وشعل ا ل نار اشرب لي فجعلت الجنادب والفراش تقفز وتمط وتقع بالنار وهو يدفعها فقال كذلك حالي وحالكم أو شو جعلوا وشعل نار وشعل يجعلوا وفرسوس والحسارات كما قال السرطة السرطة النار العسلم احراب أسراطة والفراش عليه لي الصغير هذه الجرى أحد والجنادب ي و ل م ا ل ن الشعر هو ان تقع و في س المخروطه قد ا بنا في ه المخروطه في المخروطه من هو أ ن في المخروطه ل النار التي ي جهنم نعوذ بالله منها قد حد أ و ص د ه ا رب العالمين وعقابا للمجرمين وعنا اي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم ط ب ي ع ة تلك النار وحرها وخطرها إ ع ل ا م ا لربه فجعل يدفع الناس عنها ا ذ ي دعت عباد الله دع دورها بطريق النار انكم تنطون ب إ ل ى النار إ ل ى عذاب الحريق ولكن الناس ي ف ر و ن على ان يستحقوا للنار ا نذيرا فتروا إ ل ى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ص ة نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ن ظ ا ر ة ق ص ة ع ج ي ب ة خاف ربك فكان نعم الخائف وهذا هو المعنى ا ل أ و ل من ا ل ن ظ ا ر ة ثم خاف على الناس ل أ ن ه كان بهم ر ؤ و ف ا رحيما ب ل ذلك الأدب م م رحيمة وإنما ؤ رؤوفا ن ن ي أخذ عن رب العالمين رب فرب العالمين هو الذي عبر بهذا في ا ل ق ر آ ن العظيم وقال فيما قال يا ح ف ر ة على العباد ما ياتيهن من ر ط و ل مما كانوا به يستهزئون شيء يريد تحضرها ولذلك ا تركتها لا طاقة لتطبيها تبدأ ولربها و لا يجوز أ ن ننسب هذا المعنى إ ل ى رب العالمين ل ا ن و احتشي عزمك الدار بالجزء منه بل كل شيء يقع بعلمه وكل شيء يقع ب إ ذ ن ه و إ ر ا د ت ه فلا يقع شيئا رغما عنه سبحانه هو مبجل الكون وخالقه و م س ج د ه ولكن ح ك ا ي ة التحصر هنا يعني قول وجل الله عز يحكي ي ح ي إ ح س ا س ا ل إ ن س ا ن الذي يشاهد مثل هذه ا ل أ م و ر ك ل ب المؤمن يعني رب عليه يترجم لنا إ ح س ا س ا ل إ ن س ا ن المؤمن بهذا القول العجيب ا ل ق ر آ ن فيه ب ل ا غ ة راقيه عجيب يترجم لنا رب العالمين احساس العبد الذي خاف من ربه حقا فوقع الخوف في قلبه على الناس وكان حليما أ و ا ه كما كان ابراهيم وكما كان محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسائر ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين ت ح العبد المشاهد الذي, رأى ما رأى الذي ان يرى كثيرا من المسلمين ينفقون وراء الضلال وراء الشهوات بعيدا بعيدا عن باب الله وعن باب التوبه ويدرك الموت كثيرا منهم بلا ص ر ا ه ويدرك الموت كثيرا منهم بلا زكاه ويدرك الموت كثيرا منهم وهم على حمر ف ك ر ى وهم على الزنا وهم على الفساد والموبقات يا ح ف ر ً على العباد ويتحصر بعد ذلك على غير المسلمين ل أ ن الله قال يا ح س ر ة على العباد لا ياتيهم من رسول إ ل ا كانوا به يستهزئون ولا يستهزئ بالرسل و إ ل ا الكفار والتعبير بالعباد كما ذكرت أ ك ث ر من م ر ة إ ن م ا هو دال على المؤمنين خ ا ص و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب فبشر عبادي عجيب ولكنه هنا في فياق م خ ا ص ب ة الكفار قال يا ح ص ر ة على العباد ل أ ن خ ط ا ب خطاب المحبه خطاب تحصر ولا يتحصر على الشيء إ ل ا من أ ح ب وقوعه ورب العالمين ا ل ر لا يتحصر ولكن يحكي شعور المؤمنين يحب عباده ا ل أ ص ل أ ن ه يحب الناس لقد كرمنا بني ادم كفارهم أعني مفسر كفارهم ومؤمنيهم ومكيمه ر إ ي ا ه م إ ل ا لمحبته لهم ف إ ذ ا امنوا صارت ا ل م ح ب ة على ا ل إ ي م ا ن و إ ذ ا كفروا كان الغضب وكان آ ن ئ ذ اللوم على الذين أ ن ك ر و ا وجحدوا وكفروا ومع ذلك ق ل جاء سياق هذا الخطاب بالعباد يا ح ص ر ف على العباد ل أ ن الله عز و ا ل ل ه يريد لعباده الكفر والذي كفر فقد أ ر ا د ه لنفسه والعياذ بالله فاستحق بذلك عقاب الله عز وجل وعذابه نعوذ به من عقابه وعذابه هذا معنى ثاني يقع بقلب المؤمن الذي تشرب خوف الرب عز وجل فيصبح بعد ذلك خائفا على غيره و أ و ل من ي ل ب غ ي ان تخاف عليه يا عبد زوجك وبنوك و أ م ك و أ ب و ك ثم من حولك ا ل أ ق ر ب ا ل أ ق ر ب لان الله قال هو أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م خف على نفسك أ و ل ا وهو الشق ا ل أ و ل من ا ل ن د ا ر ة ومن ش ع و ر ب ا ل ن ب ي ر وخف بعد ذلك على من حولك من مواليد من أ س ر ت ك ثم على الناس بعد ذلك تكن آ ن ئ ذ ن من الراشدين وتكن من أ ه ل المقامات العلا من الصلاح ونحن اليوم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الظروف ا ل ك ئ ي ب ة ا ل ح ز ي ن ة التي ش ر ب الناس فيها عن الدين وبعد وكثرت أ ح ا ب ي ر الشيطان من وسائل ا ل إ ع ل ا م ا ل ع ا ل م ي ة ومن منابر الضلال و ا ل إ ض ل ا ل نحن أ ح و ج ما نكون من أ ي زمان مضى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م المؤمنين الصديقه بنت الصديق كانت تتمثل لبيت بن ا ل ش ا ر لنبيد ولبيد كان من شعراء ج ا ه ل ي ة الذين أ س ل م و ا كانت تقول ذهب الذين يعاش في اكنافهم و أ ص ب ح ت في خ ل ة كجلد اجربي ل أ قالت رحم الله لبيدا هذا حديث ي ر و ى مثالا للحديث المسلسل ي ع ك ن في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م س ل س ل ة أ و المتسلسله يقول بعض ا ل أ ح ا د ي ث فيها ك ل م ة يقولها رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أ و أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة يتسلسل من رسول الله أ و من ا ل ص ح ا ب ة الذي رواه و ك ي ك ر ن هذا الصحابي كما في حديث وكان متكئا فجلت وقال أ ن ا و ش ه ا د ة الزور أ ن ا و ش ه ا د ة الزور الصحابي ا ل ل ر و ا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى هو لما اوصل حركه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من الاتكاء ثم الجلوس حتى هو هذا الصحابي الذي حدثه و م ت ك ي فجلس فراه ا ل ط ب ي عن الصحابي قال و ك ا ن جالسا م ش ت ك ئ ا فجلس وكل واحد ر و ي هذا تسميه حديث المسلسل أ و المسلسل هذا حديث المسلسل لاني ع ا ئ ش ة رضي الله عنها من ثلسل إلى عائشة قالت رحم الله لبيبا كيف لو عاش لزماننا هذا يعني سبحان الله ن ب ي توفي رضي الله عنه قبل و ف ا ة ا ل ع ا ئ ش ة يعني بعيدا و ف ا ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بسنوات قلائد ما بين و ف ا ة النبي وفاه عائشه فكانت ترى ب أ ن زمانه وكانت تعيش في القرن ا ل أ و ل لهم وهو من خير القرون خير القرون ق ر ن هذا ثم ا ل ل ذ ي ي ن و ن ه م ثم ا ل يلونهم ذ ي ن و ف أ ا خ ر القرن يجري عندها رها خسرت الدنيا و تحدث لبيد كان لما النبي من ما نشاط النبي صلى الله ع ل ي بكر و ع م ر نبي ل م يبقى أجداد ع ن ي ا ذ ه ب العالمين ذ ي ي ن ش و مات النبي ا ل ت الله ش ا ت عليه ا ا ل إ ن سلم ا ا ن في ع ش ا و المخابئ و المتكئات س و ا ل م س ت ر ح ا ت كان يعني هذا الرجل ع ي ش مع جيل ص ح ا ب القضاه مع سيدنا ل صلى ا ل ل ل م ر ت ع من ا ل م ن ش ا ت ط ب ق ة ا ل ك ب ي ر ة من ا ل ص ح ا ب ة جات ط ب ق ة اخرى ديال صغار ا ل ص ح ا ب ة التابعين قال هذا أ ن ا ما بقيتش قادر نعيش معهم اللي تنعرف نعيش معهم في شر ذهب الذين يعاشوا في أ ك ل ا ف ه م و أ ص ب ح ت في خ ل ا ت ه م الخليفات ديالهم الجيل الثاني كجلدي ي ا ل أ ج ر ا ب ي ويوحد ف ي ه الجربه ع ف ن الله وعيته فقال هذا الجيل لانه يقرب منه بسوء ا ل أ خ ل ا ق لانه يقوم بهذه ا ل ص ح ا ب ي ن ا ن ه يدين آنئذ وفاته م الدنيا ولم تزل فتنه م س ت م ر ة إ ل ى يوم الناس هذا ا ل ت ا ب ع ل و ا ش دين ألم لتنا عائشة أمنا عائشة ق ا ل رحم ا لو ل عاشت لزماننا هذا واللي ي ث ق ل فماذا نقول ا ل ح ن ل أ ن ه لا ينبغي أ ن نقارن زماننا ب ز م ا ن ه م على جهه ة صغير ز م ا ن م زماننا زمانهم زماننا زمان على على عيد وعار لا تفضل أن وزمان كيف بعده رسول صبيل ا ت ز م ا ن ه م على زماننا الشمع. الشمع ل أ ن ه لوجه المقارنه ة أشتنفض السيف أقطع من افتاك ل ل خ ن ج ر ا س ي أ من ا ل خ ن ج ر ا ل س ي ف ويقفل ر من لأما من لا ظلم من الخنجر لعن لأن الخنجر لعن أن السيف السيف أفتاك العطاء قالوا لا يقال ليس تقول ولذلك أن للسيف شو وإنه أنضى ولذلك قالوا أ ي ض ا قطيع الخيار بالسيف ا ل ب ط ا ر خيار برهب ا سيف بطريقه ما عندهم انا ت ع ي ل أ ن نسلسل الحديث سلسلته تنتهي عندما انكتب ة من ك ت ب ة الحديث في جيل البخاري وغيره ثم لا ي ب ق ى ا ل س ل ل ه ما ي ص ل ح يقول فكيف لو عاشت أ و لو عاش البخاري أ و غيره لزماننا هذا هذا زمان الفتن الذي حدثت عنه أ ح ا د ي ث الفتن وحديث سنه رويت عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذبذبت بها كتب ا ل س ن ة من البخاري المسلم ا ل كتب ا ل س ن ة ا ل أ خ ر ى ت ن ي ذ النسائي الماده ا ل أ خ ي ر ة هي ا ل أ ح ا د ي ث التي ت ص ف زمان ما بين يدي ا ل س ا ع ة ولا أ ح س ب زماننا هذا إ ل ا هو أ ب ع ا من يشك في هذا ف ع ي د جدا ف ع ي د جدا أ ن تجد للقلب والقلوب دواء غير دواء النظاره اذا كان رب العالمين فطهدوا ص ع ب ل ي د ن ا رسول الله صلى س ب في ع ج ب ه ا الزمن ينفق فهي في زماننا أ و ج ب و أ و ج ه و ا ل ب ش ا ر ة ت ب ع ح ق ي ق ة أ ن المنهج الدعوي في أ ص و ل ه بالشراء ولا تنفق س ي ر ويشراء ولا ت ع هذا من حيث ما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م لنحن تصل والسريعة عمو فتاة يعني خلال الحرب و ا ج د من ذو ا ل ق و ض هذا و المقصود بهذا و أ م و ر القضاء و ا ل أ ق ض ي ه هي التي بنيت على التيسير وعلى التخفيف وعلى ا ل ت م ش ي ر وعدم ا ل ت م ش ي ر كيف ذلك من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ا ل أ ش ع ر ي الى اليمن ومره أ خ ر ى معاذ بن جبل وموسى ا ل أ ش ع ر ي الى اليمن أ م ر ه م بهذا ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جعلهما داعيين إ ل ى الله وقاضيين في الوقت نفسه ومعلمين ل ا ح س ا ن الشريعه ف أ م ر ه م ا بحمل الناس على الوسط وهذا منهج مستقر لا ي ي ت ر في القديم والجديد ا ل أ م ر في الدين الحمل على الوسط إ ن هذا الدين ن ت ي ن س و غ ي ر فيه برفقه اما الخطاب خطاب المسلمين وخطاب غير المسلمين لهذا الدين هو خطاب في وجودهم خطب في وجود دينهم لما ذ انت أ موجود كيف وجدت لتعيش عبثا ا لتبقى هكذا هملا كما أ ب د ا إ ن م ا وجدت لتتحمل م س ؤ و ل ي ة إ ن م ا وجدت لتكون إ اماما إ إمام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ا رعايه, رعاية في نفسك وعلى جوارحك مسؤول عن كل ما تنطق به جوارحك لسانا و ب ط ر ا وسمعا ويدا ورجلا إ ل ى غير ذلك من ا ل أ د و ا ت التي تتحرك بها وتبطش بها, وتبطش بها ثم عليك ر ع ا ي ة من تعود ت ر ب ي ة ثم ر ع ا ي ة من تعود إ د ا ر ة إ ل ى غير ذلك من المعاني ا ل م ت ف ر ع ة عن هذا فلا وجود لشخص من الناس إ ل ا على سبيل الامانه الا على سبيل ا ل و ر ي ه الا على سبيل التفريش ومن ظن غير هذا فقد أ خ ط أ معنى ا ل إ ن س ا ن ك ع ش ق ن ي ا ل إ ن س ا ن وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن عرضنا ل ا م ا ن ه على السماوات و ا ل ر ض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن حملها فحمل عبء ف ق ي ل انه كان ظلوما جهولا وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه ل أ ن ه حملها ما لا تطيق جهولا بطبيعتنا حمل ل أ ن ه ا ث ق ي ل ة إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا جاء احد العامه إ ل ى مالك رحمه الله ا ل إ م ا م فقال له يا إ م ا م لا حكم الله في كذا وكذا فرده رضي الله عنه رده إ ر ج ا ء من ما عنديش لا فقال له إ ن ه ا م س أ ل ة خ ف ي ف ة فغضب مالك وقال له ليس في العلم خ ف ي ف ة فكيف مساله خفيفه لدي س ؤ ا ل أ ت ه أحد ب ع سهلة عمار كل العلم ثقيل ع ي ه الشرع وعلم ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن ه مرتبط بمصير ا ل إ ن س ا ن ان خيرا فخير و إ ن شرا فشر مرتبط بوجودك أ ي ه ا ا ل ع ل م ولذلك كان هذا الخطاب هو الذي ربى ا ل أ ج ي ا ل ا ل أ و ل ى من المسلمين وجعلهم يحترقون سدود المالوف حتى س ق ل ي ل ة من العرب صاروا بعد ذلك ساده العالم حال في أ ق ل من ربع قرن أ ق ل من خمس وعشرين سنه صارت العرب الذين كان بعضهم يقتل بعضه خاتلة بين العرب العالم أنا شيء على على صغير بصير بين وهم قبائل ممزقه مفرقه ة لا ق مستعبدون من قبل الفرق والروم أنا باسم المباشر أ و باسم غير م ب ا ش ر ي ش ت ط الله عز وجل منهم أ م ة ويخرجها وسطا ه لتكون ميزان العالم ح ا ن ه بن عام قلت أ ق ل من خمسه وعشرين س ن ة أ ق ل من ربعه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ه سيطرت عن العالم ا ل عالم اللسان هذا الزمان بسقوط حضاره ث ا ر س في م ع ر ك ة القادسيه وبفتح مصر التي كانت محل غزو للرومان ولغيرهم من ا ل أ و ر و ب ي ي ن ن انا إذن تقود بيزنطة أبقعد هجل و ر اذن أنا تقوض ل المعاطرة اللي صارت خلافة سلطانو والمسلمين نحو كان الحالم أنا ب ي ا ل ل م م س ي ن واحد واجئة لفترة س ط ه أ ن يقع مثل هذا لو كان المنهج المبتدع منهج ا ل ب ش ر ي ممكن لو لم يكن الوحي هو المسبب وهو المؤيد وهو المرشد ل ح ر ك ة الفتح ا ل إ س ل ا م ي لما كان الذي كان ولما س ت ط ا ع الجهال من العرب وكلهم آ ن ا ء ب ا ج ه ا ل جاهليه و أ م ي ه ل م استطاعوا ان يخرجوا ا ل ن ا س ائمه عمر بن الخطاب في زمانه رضي الله عنه يعني في العصر اللي كان فيه هو خليفه المسلمين فيقلف واتالم و ا ت ع عمر ب ن الخطاب قد ز ي د بسطة في الجيسو ث م في ا ل ع ل م كيف البعض عن ه م ا تحول ا ن هذا ك التحول قوما ا كان、أطولهم. كان إذا أطولهم مشى س علم فيها كان إذا مشى أسرع. و َ إ ِ ذ َ ا ضرب اوزع فلا ضرب تالم وما توسط ص قوما الا كان اطوالا شنو في جلب هذا القلب للدايره يلعب المصارعه ل ي يطيح ا الدرج مناظرها، يعني مناظر ا ل ر ي ا ض ة في ع د ي د ا ت ه ا صنعه م ط ل و ب ة وفي ا ل ش ك ل الذي يتربى عليها العالم اليوم شكل ك ب ي ر ي يفتن عن ت ن م ي ة العقل على غير ما يوهمين ا ح عكس كمان تدمر العقل هذا الاسلوب الذي تعرضه فكان عمر كذلك ف إ ذ ا به بعد ذلك صار يصارع بشرق ل د ي ذ ا صار يصارع الحضارات حينما اسلمنا ر حضاره المجوس صارعها فصرعها ص اي صرعها اي صرعها وصارع ح ض ا ر ة المصريين فصارعها وشرع ا بعد ذلك في م ص ا ر ع ة البيزنطيين فصرعها المسلمون من ب ع د في زمن ا ل خ ل ي ف ة محمد الفاتح الذي أ ش ا ر إ ل ي ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث مروي في مسند أ ح م د ا ل م س ل م و ن هكذا صاروا بعد ذلك يواجهون الثقافات الاخرى ويغلبون لما ذ ا ل أ ن الخوف وقر بقلوبهم ما صار في الدنيا تملا أ ع ي ن ه م ا ط ل ا كانوا من أ ه ل ا ل آ خ ر ة يعيشون في الدنيا ب أ ب د ا ل ه م ويعيشون في ا ل آ خ ر ة باشواقهم يشتاقون إ ل ى ما عند الله عز عن وجل فلم يكن الموت عندهم فزع الا ما يحرك القلب من خوف الحساب والعقاب أ م ا حده الحته هو موت ما كان فزع وحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام محمول على هذا المعنى في قوله الصحيح إ ن الموت فزع في خلع ا ل م ج ي لا يقصد ب أ ن ه موت فاسدين ب ص م ت ش ي ح ص من الموت ل أ ن ل موت ل ا ولكن كان يفزعه من الموت ما بعدها تحول إ ل ى حياه ح ر ا حياة المحافظة هذا الذي كان ينزع رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيبكي هذا المعنى ا ل ع ج ي ب عليه تربى الصحابه العوائل وتربى التابعون وكان ديدنا القرون الهجرية الأولى المشهود فيما المشهورة الأمة بالخيرية القاعدة الدعوية يصلح هذه ل أ ن ا ل أ م ة إ ن م ا فرح أ و ل ه ا بالتربيه ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة هذه كلمه ا ت ع م ل ه ا بعض ا ل أ م ر ا ء قديما ل ل د ل ل ة على ت ج و ي ز ت ق ت ل الناس شيء ل أ ن ه م ظنوا أ ن ا ل أ م ة فرحت بالقتال ما القتال إ ن م ا كان بعد أ ن امتلا القلب بخوف الله ا ل ن ظ ا ر ة إ ذ ا م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة بها يصلح أ م ر البلاد والعباد فلن يصلح أ م ر ا ل أ م ة أ و ل ما صلح ا أ م ر ه ا إ ل ا به أ ي بهذا المعنى النظاره وقد بيناه, بيناه من قول الله عز وجل يا أ ي ه ا المدكر ق ل ف أ ن ز ل ومن تطبيق رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لذلك م ب ا ش ر ة أ ن صبح الناس ب إ ن ي نذير لكم بين عذاب يدي شديد لكم وبناء ل كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم م يزن ينذرنا ي و ش ويبشر ر و إ م بشراه بين ب نذيره كانت الصلاة والسلام يدي عليه على هذا الفقه رجح ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج الثالثين أ ن يغلب العبد الخوف على الرجاء حتى ي ن م ا ح ح د ث عن منزلة الخوف والرجاء ت إ ذ ا وقف عليه طارق الموت غلب الرجاء انئذ ن قال ابن عبد وهو سائل إ ل ى الله عز وجل يسير إ ل ي ه بجناحين جناح للخوف من الله وجناح للرجاء ي دناعا ا ب تغلب السنة ا أن في على ا ر ا ا خ ح م ن الله أكثر واجعل الرجاء تابعا للخوف اسلم لك يعني ذلك اسلم لك و آ م ل عليك يك ان تغلب الرجاء فيكبر عملك على حساب عملك وهذه م ي بل غلب الخوف حتى يكبر عملك على حساب املك حتى اذا شعرت بفرق الموت الباب أ ن ا إ ذ ن ابشر إ ن شاء الله وظن خيرا بربك ف إ ن ربك لن يضيع عملك ما دمت أ خ ل ص ت لله ا ل ن ي ة وصوبت ا ل أ ع م ا ل على وزن ا ل ش ي ع ف إ ن ربك رحمن ا ل رحيم عدل ب حكم سبحانه وتعالى هكذا ينبغي أ ن ت ص ر ف في أ ن ف س ن ا وفي اسرنا و أ ب ن ا ئ ن ا ومن حوالينا وغلط كبير من ا ل ل ي كانت تعامل مع ازواجنا ل أ د ي ا ل وابناءنا ل أ د ي ا ل ب ر ح م ة كاذبه واهمه ة خادعة المرأة فتشوف المرأ إنسان صلي ي نعسى خادعه ل ي ه مسكينة ج ي درخليها مسكينة جديد د تشوف الأبناء مسكين بقي صغير ل الصلاح البنيتا بقي على اللبات الشرعي ى على صغيرا صغيرا الحجان بقي بقي تظل ر أنك م م ما هذه برحمة هذه لو كانت ا ل ن ظ ا ر ة وقرت بقلبك لحبت عليهم جميعا وكانت محبتك لهم تدعك إ ل ى إ ي ق ا ظ ه م ليستجيبوا لنداء الله الحي على ا ل ص ل ا ة حي على ا ل ص ل ا ة ولربيت ابنتك على ا ل ح س م ة وعلى الوقار كنت تخاف عليها حقا والرحمن نصح وصدق لك الخطاب بذلك أ ن ق و ا انفسكم و أ ه ل ك م تلك منزله الصالحين تلك منزله المؤمنين الصديق ي ن من أ ي ق ن ا بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إ ج م ا ع ي ن اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه اللهم إ ن ا نعوذ بك ان نشرك ي بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم يا ربنا استرنا في الدنيا واسترنا في ا ل آ خ ر ة 「そし私たちは私たちのために私た私たちのために私た私たちのために私た私たちのためたちのために私たちの私たちのためにのために私たちのために私たちの私たちのために私たちのために私た私たちのために私たちのために私たちの私たちのために私たちのために私たちのために私たち ثابتين مقبلين غير مدبرين لا مبدلين ولا مغيرين لا فاسدين ولا مفتونين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وبارك الأولين ورافرين اللهم على سيد سيدنا محمد سيد سيدنا